لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء im بقدر فقد أهلكنا أشياكم فهل من متكر وقل كل صغير وكبير مستقر قال <تصفيق> كل والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان أَدْنَى فِي الْقِسْطِ وَعَدَى بأي <تصفيق> آم العصف والريحان فبأي ق إِنَّ سَ مِنْ ق ص كسا خ بأي آلَاءٍ تُرْفَعُونَ فَقُمْ kuma to kan تخرج منهما اللؤلؤ والمرجان تخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الجلال والإكرام وقال بأي آداء ربكما تكلبان كل من عليها أفان ويبقى وجه ربك